قال دخلوا في أم لقَد قَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَتُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا لَدُنَا فَآتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النار قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفتا إلا أسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون ونزعلنا ما في صدورهم من غل تجري من تحت الأنهاض وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا هتدي وما كنا لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أولدتموها بما كنتم تعملون